يا سِرّ تنخُلفَ أيُّ النبلاءِ عُودِ جَدِيدِ في القلبِ أنوارَ السجودِ ذكِّرِنا بالمُصَنَّأِ جي جي ان الحمد لله تعالى نحمده به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من وسيئات اعمالنا من الله تعالى فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع ترجمة إمام أهل الكوفة أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مصروق الثوري رحمه الله تعالى وقد كان هناك شيء جوهري محوري في حياة سفيانة رحمه الله تعالى ألا وهي أمه فإن أم سفيانة هي التي ربته وهي التي علمته وما هي بأول أم فعلت ذلك وأهدت للأمة إماما كبيرا صار أسوة أسوة وصارت طريقته مذهبا ومنهجا فالإمام عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام أهل الشام ربته أمه أيضا والإمام البخاري ربته أمه أيضا والإمام الشافعي ربته أمه أيضا كيف استطاعت هذه الأم أن تخرج مثل هذا الرجل الذي صارت تعقد عليه الخناصر وصار اسمه يعبر الأجيال ويعبر القرون ويكون سهلا على ألسنة الخلق من الصالحين كلما ذكر في ملأ منهم قالوا رحمه الله رضي الله عنه ومعلوم ومعلوم أن الولد من كسب أبيه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكل ترحم على واحد من هؤلاء إنما يصب أيضا في حساب والديه كيف استطاعت أم سفيان أن تربي هذا الغلام حتى صار إماما أنا إذا ذكرت هذا الموضوع وذكرت ما فعلته المرأة المسلمة المعاصرة في دينها وفي أمتها أقول ها هنا تسكب العبرات إن المرأة المسلمة المعاصرة فعلت في دينها وأمتها بالضبط مثلما فعله الرمات يوم أحد وماذا فعل الرمات يوم أحد روى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن جبير على خمسين من الرما وأمرهم أن لا يبرحوا جبل أحد وقال لا تبرحوا الجبل وإن رأيتم الطير يتخطف العسكر فكانت الدولة في أول المعركة للمسلمين حتى إن نساء المشركين كن يكشفن عن, عن, سوق عن سوقهن هوارب في الجبل لما فر رجالهم وفرت النساء في الجبل كما يقول البراء ابن عازب رضي الله عنه وصار كل إنسان لا يلوي إلا على انقاذ نفسه فلما رأى الرمات أن الدولة للمسلمين قالوا غنائم الغنائم فذكرهم عبد الله بن جبير أميرهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرح الجبل وألا يتركوا ظهور العسكري للمشركين فأبوا إلا أن ينزلوا وكانت المحنة الكبيرة لما فطن خالد رضي الله عنه وكان إذاك على خيل المشركين فطن إلى الجبل فارغا فعاد مرة أخرى والتف المشركون على المسلمين فأثخنوهم حتى قتل منهم سبعون الذي حدث أن المرأة المسلمة تركت الثغر خاليا فدخل منه العدو ولا زالت محنة أمتنا حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها وأنا قلبي مفعم بالأسى لا زالت محنتنا هي محلة المرأة المسلمة إنها تركت ظهرنا للعدو فاغتالنا غدرا وغيلا ودور المرأة في بناء الرجال محوري جدا شف أم سفيان الثوري كيف كانت توصيه وهو صبي يذهب إلى الكتاب يحفظ القرآن ويكتب بعض الحديث قالت يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى زيادة في عقلك وعملك فإن لم ترى فاعلم أنها تضرك ولا تنفع دي وصية أم لغلام يحكيها سفيان بعدما كبر يحكيها سفيان بعدما كبر مما يدل على أنه حفظها وأنه عمل بمقتضاها يا بني إذا كتبت عشرة أحرف اقصد بالحرف إذا كتبت أي كلام لأن أحيانا الكلمة أو الحرف تطلق على الجملة يعني الكلمة ليست الكلمة المفردة بل قد تطلق على الجملة يقال عن الجملة كلمة كما قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان ما هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فسبحان الله وبحمده هذه جملة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كلمة سبحان الله العظيم هذه جملة قال عنها كلمة فالقصد إذا كتبت كلاما عن شيوخك فانظر هل استفدت بهذا الكلام فإن كنت استفدت لابد أن ترى زيادة في عقلك وترى زيادة في عملك فإن كنت تأخذ الكلام ثم تطوص صحيفة ولا تنتفع فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك بمعنى أنك تكثر حجج الله عليك ليتك ما دريت ليتك ما عرفت ربما عذرت لكن تعرف ثم تهمل هو هي دي المشكلة وده هذا الخلق كان سائدا في الناس آنذاك أنهم كانوا يتعلمون العلم للعمل وليس لمجرد التشقيق الفقهي أو التشقيق الكلامي لا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن وأبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعملوا بهن فإذا عملوا بهن انتقلوا إلى عشر أخرى وهكذا قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا تعلمنا العلم والعمل جميعا إنما يتعلمون العلم ليعملوا كما قلت كان هذا فاشيا وسائدا لكن يأخذ الكلام يهمله فمثله كمثل ما حدث للفضيل بن عياض رحمه الله جاءه جماعة من طلاب الحديث فقالوا له حدثنا يا أبا علي قال أنتم مفتونون وهل عملتم بكل ما سمعتم حدثني الأعمش قال إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع يعني إذا أخذت الكلام فطوحت به خلف ظهرك فمتى تعمل بعد أن يدركك الموت فكلام أم سفيان ووصية أم سفيان له أن يذهب ولا يكثر حجج الله على نفسه بأن يعلم ثم يخالف أو يهمل يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى زيادة في عقلك وعملك فإن كان وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك وكانت تقول له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي تشتغل في الغزل وتبيع الغزل وتصرف على سفيان وتنفق عليه فدي أم وقفت ظهرا لابنها فلم يؤتى ولدها الإنسان اللي, اللي, اللي ظهره مكشوف هو الذي يأخذ غدرا وغيلا لكن أمه وراء ووراء كل رجل عظيم أم مش امرأة الصحيح أن تقول وراء كل رجل عظيم أم لأن هذا الرجل إذا تزوج بعد ذلك في أم يعني قامت بدورها والأب قام بدوره يكون من المعدن النفيس بيبقى هدية لمرأته بيبقى هدية يعني حتى لو مراته وقفت معاه وقفت وراه وشجعته الكلام ده شجعته لأنه ناجح في الأصل لأنه لو رجل فاشل في الأصل وكان متزوجا بأعظم امرأة لا تستطيع أن تفعل معه شيئا إنما نجاحه قديم له جذور السبب فيه الأم أرجع تاني وأقول وراء كل إمام في فنه أيا كان هذا الفن خلف هذا الامام أم آدي أم سفين الثوري طلعت سفين الثوري أم الأوزاعي أم الشافيع أم البخاري لنا وقفة يسيرة مش هقف كتير عشان ندخل في تردمة سفيان وفي كلام سفيان العاطر وأحواله الباهرة في المرة القادمة ان شاء الله تعالى سنقف وقفة قصيرة مع هذه الأمهات وكيف فعلوا مع أبنائهم لتهتدي الأمهات ونساء المسلمين إلى السير على سيرتهم عسى الله تبارك وتعالى أن يعني يعين هذه الأمة على أن تنهض من كبوتها نحن بنمر الآن بظروف عصيبة وأنا لست في حاجة أن أشرح شيئا منها فإن الصورة هي أكبر متكلم الصورة التي يراها الناس يوميا وما يحدث للمسلمين في جنبات العالم سواء كان في فلسطين أو كان في العراق أو كان في أفغانستان أو كان في أي بلد من بلدان المسلمين فتش عن أي محجمة دم في العالم طراق لا تراها إلا دم مسلم أو في بلد مسلم هل جاء ذلك صدفة؟ هل جاء ذلك هكذا ضرب تلازم؟ لا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما الأولانية ما الأولانية دي معروف إن ما من ألفاظ العموم ما تفيد العموم إن الله لا يغير عموم بلاء أنزله على قوم حتى يغير عموم المخالفات التي ملأت ديارهم فكل مصيبة نزلت إنما هي بمخالفة أحدثناها فإذا رفعنا المخالفة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 يا سِرّ تن فل فاء والنبلاء عروج جدد في القلب النوار السجود ذكرينا بالمصان